ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنّة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُكَفّر عنهم سِئَاءَهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويُعذب المنافقين والمنافقات والمشّرِكين والمشّرِكات الظالِين الظَّالِّين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 تتولّوكما تولّيتُم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ومن يتولى يعذبه عذاباً أليماً